الحمد الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هده أما بعد هنا وقفنا على الباب الخمسين باب قول الله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميم النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا ألا من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها جاء رحمه الله تعالى بهذا الباب تكملة لباب سبق في بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات وهذا الباب عقده لبيان أن أسماء الله تعالى كلها حسنا أن أسماء الله تعالى كلها حسنا لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه بل هي كاملة من جميع الوجوه إذن بيان أن أسماء الله حسنا كاملة من جميع الوجوه ليس نفيها نقص بأي وجه من الوجوه وذكر قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهذه الآية فيها بيان شروط الأسماء الحسنى لله عز وجل وذكرنا كم شرط ثلاثة شروط وهي أه يلا قلها ما هي الشروط حسنى توقيفية حسنة يدعى بها أين التوقيفية من الآية ولله بارك الله فيك أما الحسنى وادعوه بها فظاهرة ثم حذر في الآية من محذور من محذورات الأسماء الصفات وهو المحذور الذي يجمع المحاذير الأربعة التي ذكرناها من المحاذير الأربعة التي ذكرناها؟ وما الذي يجمعها؟ الأربعة ما هي؟ آه. يلا جاوب تحريف تعطيل تمثيل تكيف ويجمعها الإلحاد وذكرنا أن الإلحاد هو تعريفه في اللغة الميل وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده الميل عما يجب اعتقاده لذلك لما نقول الإلحاد في اللغة الميل منه أخذ اللحد اللحد في القبر لماذا سمي لحدا؟ لأنه يمال به أن حفرة القبر يحفر فيه يحفره أو يحفر على جانب القبر، فسميه الإحدى، فإذا بالإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده، وهو يأتي على قسمين، الإلحاد يأتي على كم قسم؟ قسمين. إلحاد في أسمائه وصفاته وإلحاد في آياته إلحاد في أسمائه وصفاته وإلحاد في آياته أما الإلحاد في أسمائه وصفاته فهو يجتمل على أنواع ذكرناها بس الماضي يجتمل على التعطيل وعلى التمثيل وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه واشتقاق الأسماء للأصنام من أسماء الله وهذا على قول بن عباس هنا سموا الله من لا من الإله والعزة من العزيز تسمية الله بما لم يسمي نفسه قول الأعمش هنا يدخلون فيها ما ليس منها هذا نوع من أنواع الإلحاد أما الإلحاد في آياته فهو على قسمين الإلحاد في الآيات على قسمين إلحاد في آياته الشرعية وإلحاد في آياته الكونية إلحاد في آياته الشرعية وإلحاد في آياته الكونية. أما الإلحاد في آيات الله الشرعية هو عدم العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. جاء الله عز وجل يأمر بالصلاة، فهذا لا يعمل الصلاة. ما لا مما يجب فعله في آياته الشرعية. عدم تصديق أخبار الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عدم طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى أنه وزجر هذا كله داخل في الإلحاد لأنه ميل والإلحاد في آيات الله الكونية مثل المطر والرياح وغيرها الإلحاد فيها ما مر معنا في نسبتها إلى غير إلى غير الله. فقول الرجل مضرنا بنوع كذا وكذا هذا يسمى الإلحاد. وإذا عرفنا أن الإلحاد يدخل فيه هذه الأشياء كلها، لذلك قال أهل العلم الإلحاد حكمه بحسب نوع الإلحاد. من الإلحاد ما هو من من الكبائر، من الذنوب، ومن الإلحاد ما هو كفر. من الإلحاد ما هو كفر وإن كان في الغالب يسمى أهل الإلحاد يطلق على الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى تعالى هؤلاء الذين يسمون الملحدون أما الإلحاد مطلقا فعلى هذا التقسيم الذي ذكرناه ذكر ابن عب ابن عبي حاتم في بيان معنى قوله يلحدون قال ابن عباس يشركون وابن أبي حاتم إذا نسبت إليه الآثار فهي في تفسيره وتفسيره طبع مؤخرا يقال أن فيه نقص فذكر نوعا من أنواع الإلحاد في أسمائه وهو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه وذكر نوعا آخر من أنواع للحاد وهو إدخال في أسماء الله ما ليس ما ليس منها نقرأ كلام من السعدي قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى ومعرفة ما عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه بها فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق ولحصول رحمة ومغفرة فبسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. الغفور. فبسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. وهذا كما قلنا فيما مضى أن لكل اسم ماذا عبودية خاصة به كما قال ابن القيم رحمه الله كل اسم من اسم الله له عبودية خاصة. متى يستخدم في الموضع الذي يستخدم في أي دعاء يستخدم فمن أراد الرحمة يدعو بالرحمن باسم الرحمن من أراد الثواب الفضل الأمر من أمور التي تعينه في الدنيا يسأل بسم الله الكريم وهكذا نعم وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ ب المعارف وتمتلأ ب المعارف فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له وأسماء الجمال وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه هذا دعاء العبادة إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء ودعاء مسألة فالتعبد لله عز وجل بالأسماء على هذين النوعين دعاء عبادة بأن تفهم معاني أسماء الله عز وجل فتعبد الله على ضوئها فتعبد الله على ضوئها فإذا فمثلا معاني أو أسماء الله السميع البصير كلها تعبد الله على ضوئها إذا فهمتها بأنك لا تفعل المعاصي ولا يسمع الله عز وجل منك المعصية ولا يراك في مكان لا يريده منك ولا لا يرضاه منك من أماكن المعاصي وغيرها هذا يسمى دعاء العبادة في الأسماء أما دعاء المسألة في الأسماء فأن تقول اللهم يا رحيم ارحمني غفور اغفر لي وهكذا وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها وهي أفضل العطايا من الله لعبده وهي روح التوحيد وروحه وهي روح التوحيد وروحه نعم ومن انفتح إن له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى وهذا المعنى الذي ذكره السعد رحمه الله تعالى من أن دعاء أو من أن أسماء الله لها دعاء مسألة ولها دعاء عبادة إذا فهمت هذه النقطة وتصورتها تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة دعاء المسألة ودعاء العبادة داخل في كلمة من أحصاها داخل في كلمة من أحصاها فالذي يحصل الأسماء يرثه ذلك دعاء العبادة ودعاء فيكون على أكمل أنواع التوحيد فبعد ذلك يكون هذا الإحصاء لأسماء الله التسع والتسعين من أسباب دخول الجنة نعم وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافات والإلحاد أنواع إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعز من العزيز ومنات من المنان فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى تصريحا أو تأويلا أو تحريفا وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان نعم إذن هذا الإلحاد مناف للتوحيد والإيمان نعم مسائل قال فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنا الثالثة الأمر بدعائه بها سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة وهذه الثلاثة التي ذكرها هي الشروط لاسماء الله التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى نعم الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها الثالثة وعيد من ألحد نعم وعيد من الحاد في آخر الآية وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون فقوله سيجزون هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن وقع في الإلحاد نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله في صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام هذا الباب أيضا فيه عدم جواز استخدام هذا اللفظ لأنه يعني فيه عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذا اللفظ بخصوصه جاء النهي عنه هو أن تقول السلام على الله لماذا لأن السلام له معاني من معانيه أنه يسلم من من النقص والآفات وهنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلم العباد الله عز وجل منه السلام وهو غني عن عباده ولا يحتاج إلى دعاء الناس لأن الله هو الذي يسلم العباد إذن هنا يجب أن نقول السلام من الله وليس على الله لذلك جاء في الدعاء اللهم أنت السلام ومنك منك السلام الله هو الذي يسلم ومنه تسليم للعباد قال قال الرجل السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام على الله فإن الله هو السلام فإن الله هو السلام فالسلام إذن له معاني منها التحية ومن معاني السلام السلام من النقص والآفات ومن معاني السلام المسلم لعباده الله هو السلام المسلم لعباده وليس عباده يسلمونه الله غني عنهم ففي معنى المسلم على عباده هنا نعرف معنى أنك لا يجوز أن تقول السلام على الله لأن الله هو السلام هو الذي يسلم عباده فهو غني عن عباده فهذا مفاد هذا الحديث وهذا الحديث الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم وكلمة في الصحيح يذكرها العلماء أحيانا يريدون بها أنه في صحيح مسلم أحيانا يريدون بها أنه في البخاري وحده وأحيانا يريدونها للحديث المتفق على صحته من باب الاختصار نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى بقوله فإن الله هو السلام فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه له وهو المسلم العباده من الآفات والبليات فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم وهو الغني الحميد ومن هنا ننبه على قضية مهمة وهو ما جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال استغفر ثلاثا فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام فقوله إذا انصرف من صلاته هذا الحديث حديث في مسلم وأيضا ورد عن عائشة أنه كان أول ما يفرغ من صلاته يستغفر الله ثلاثا فيه دلالة على أنه بعد الصلاة المكتوبة يبدأ بالاستغفار ثم بقوله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم يبدأ بعد ذلك بالتكبير والتسبيح والتحميد 33 وهكذا ومن السنة ومن السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنا نعرف انقضاء الصلاة برفع الصوت بالتكبير وجاء في الرواية الأخرى برفع الصوت بذكر الله فدل على أن ذكره للتكبير معناه ذكر الله عموما وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما كان ينصرف من صلاته كما قال ثوبان وجاء عائشة إنه كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكون الصحابي هنا يسمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والذكر دلالة على سنية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وهذا أمر يعني المسألة خلافية بين أهل العلم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة مستقلة في بيان سنية رفع الصوت بالذكر وذكر الأدلة على ذلك رحمه الله تعالى وهو قول الشيخ بن باز بن فيمين وغيرهم من العلماء كما قلنا المسألة خلافية لكن هذا الصواب والله أعلم وهو أقرب إلى السنة، لذلك يعني ينبغي على طلاب العلم تطبيق هذه السنة وهذه السنة مما نشاهد يعني قلتها عندكم هنا، فبعد الصلاة لا نسمع همسة إلا قليلا ابن عباس كان صغيرا فكان يعرف أن الصلاة انتهت من رفع الصوت في ماذا؟ الذكر فإذا انتهت الصلاة نرفع صوتنا بالذكر ليس هناك ذكر محدد يرفع فيه الصوت أو يعني وقت محدد إنما ترفع ما تيسر لك ثم بعد ذلك تسر ببقية الأذكار فهذا أمر أحببت التنبيه عليه صلى الله عليه وجل لنا ولكم التوفيق. المسائل قال فيه مسائل الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحيه، الثالثة أنها لا تصلح, لل... لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك والعلة أن الله هو السلام هو الذي يسلم العباد وليس العباد يسلمونه نعم الخامسة تعليمهم التحيه التي تصلح لله نعم قال رحمه الله تعالى باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في صحيح عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليأزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه نعم جاء بهذا الباب في بيان أدب الدعاء وأدب سؤال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لك أن من مقتضيات أسماء الله عز وجل الدعاء بها جاء لك أيضا بباب مختص في أدب الدعاء وفي أمر منهي عنه في الدعاء وهو أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت فإذا هذا الباب من كمال التوحيد بيان أن من كمال التوحيد العزم في المسألة من كمال التوحيد العزم في المسألة وعدم التردد وعدم التردد فالله غني وعظيم سبحانه وتعالى لا يليق بالمؤمن أن يستثني في دعائه وفي سؤاله إنما يستثنى في سؤال المخلوق الاستثناء يكون في سؤال المخلوق تريد تعطيني إن شئت تعطيني إن لم تشاء لم تعطيني أما من كمال علمك بغنى الله سبحانه وتعالى أنك لا تستثني اللهم أعطني هذا من كمال علمك وإيمانك بسم الله الغني وبسم الله الرحيم بسم الله العفو والكريم لأن المخلوق قد يعجز تقول أعطني ما يستطيع يعطيك أو قد يمتنع الله عز وجل وعد بإجابة الدعاء لمن سألهم فإذا من كمال التوحيد أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى تسأله دون ما فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت يا رب ارحمني إن شاء الله أو تدعو لأخيك فتقول أسأل الله أن يشفيك إن شاء الله أسأل الله أن يعافيك إن شاء الله قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة لأن عدم العزم عدم العزم في السؤال يدل على أنه غير مضطر وغير محتاج قال ليعزم المسألة عدم العزم في السؤال العزم عن الإصرار عدم العزم في السؤال يدل على أنه غير مضطر ولا محتاج إلى هذا السؤال يعني يدل على ضعف في الطلب والله عز وجل يحب الذين يلحدون يحب الذين يعني يلحون في الدعاء يحب الذين يلحون في الدعاء يا رب يا رب الإلحاح في الدعاء من سنن الدعاء أما الاستثناء هذا يناقض الإلحاح اللهم اغفر لي إن شئت كأن العبد يقول إن شئت تغفر لي وإن شئت لا تغفر لي فكان من الأدب ألا تأتي بالاستثناء في لفظ السؤال فإن الله لا مكره له إن لا أحد يكره الله عز وجل الله هو الغني قال ولو يعظم الرغبة يدل على أن الاستثناء ليس فيه ماذا تعظيم للرغبة إن الرغبة ضعيفة استثناء دلال على ضعف الرغبة وضعف الطلب وضعف السؤال فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاه أن الله سبحانه وتعالى ذي دلال على أن هذا الأدب من لوازم إيمانك بأن الله هو الغني له الغنى المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى ومن هنا يبين الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن الأمور المطلوبة تأتي على قسمين الأمور المطلوبة تأتي على قسمين أمور دينية أمور دينية مثل سؤال الله الرحمة فهذه لا يستثنى بها وأمور دنيوية أمور دنيوية فهذه تأتي على نوعين الأمور الدنيوية تأتي على نوعين إن كانت معيّنة على الدين ومعلوم نفعها فلا يستثنى إن كانت معلومة من الدين أو معينة على الدين ومعلوم نفعها فهنا لا يستثنى مثل سؤال الله العافية تسأل الله العافية تسأله الرزق فهنا لا تستثنى بقي النوع الأخير وهو أمر لا يجزم بنفعه ولا يدرى عواقبه أمر لا يجزم بنفعه ولا تعرف عواقبه فهنا يجوز الاستثناء فهنا يجوز الاستثناء ومثال الاستثناء من حيث المعنى دعاء الاستخارة دعاء الاستخارة في استثناء ولا ما في استثناء اللهم إن يستخرواك بعلمك واستطيرك بقدرتك وأسلف من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا تقدر إن كنت تعلم أن هذا خير وإن كنت تعلم أن هذا شر كأنه فيه استثناء وكذلك جاء في الحديث إنسان ما يدري الخير في حياته ولا مماته فيقول أحيني إن كانت الحياة خيرا لهذا استثناء وأمتني إن كانت إن كان الممات خيرا لي فهنا لا يعلم هل هو معلوم النفع أو فيه برد عليه فهنا يقع الاستثناء وأما ما ورد من قول النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله فجاء بالاستثناء هنا لأن اللفظ لفظ خبر وليس لفظ سؤال لما كان اللفظ لفظ خبر جاز وضع الاستثناء يعني خبر يقتضي الطلب لكن اللفظ لفظ خبر طهور أي أسأل لك الشفاء إن شاء الله لما جاء بلفظ الخبر يعني أنت طهور خبر فهنا جاز استخدام الاستثناء فهذا وجه جواز قوله طهور ومثل لما نقول شهيد ها؟ إن شاء الله لماذا جينا بالاستثناء هنا لأن اللفظ لفظ خبر لكن لما أقول له أو أقول أنا في نفسي اللهم إني أسألك الشهادة هل أقول إن شاء الله لا لما أقول له اللهم أنني أسأل فلان الشهادة هل أقول إن شاء الله لا لكن لما جئت بها بصيغة الخبر أرجعتها لمشيئة الله ذلك نقول مرحوم إن شاء الله مغفور له إن شاء الله فهذا جائز نعم الشرح قال رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته وإرادته فالمتالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة والمطالب الدنيوية الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما وهذا الطلب عين العبودية ومخها إن الدعاء هو هو العبادة. نعم ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه والله تعالى لا يتعظمه شيء وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين كالدعاء المأثور اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وكدعاء الاشتخارة وهذا التلخيص الذي ذكرناه ولخصناه لكم على الأقسام نعم ففهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم وعدم ضررها وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولدفا مسائل. قال فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة إعظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر النعم باب الذي قال رحمه الله تعالى باب لا يقل عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ, وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي هذا الباب أيضا عقده في بيان الأدب مع الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الباب في بيان الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الأدب أو هذا اللفظ ليس بمحرم وإنما هو من كمال التوحيد المستحب لما هو من كمال التوحيد المستحب لأنه ورد في النصوص كلمة عبد أما فاستخدامها جائز لكن الأفضل وأكمل أدبا مع الله ألا يقول العبد ماذا عبدي وأمتي ولكن يقول فتايا وفتاتي ولا يقول فلان رب أو ربك ربك بمعنى صاحبك أو مسؤولك ذلك يقول رب البيت إنما الأفضل أن تقول سيد البيت أو رأس البيت أو مولاي أو سيدي بدل أن تقول ربي فهذا الباب كما قلنا من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى وإن قالها من باب الإخبار فهذا أسهل فهذا أسهل وهو جعز نعم قرأ شرح قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد أن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد يعني أن الشرع يسد الذرائع ويقطع الطرق فيمنع عن اللفظ حتى وإن كان هذا اللفظ فيه إيهام بعيد والبعد هنا في الإيهام أنه لما يقول فلان عبد أو عبده لا يرد في الذهن مطلقا العبودية التي هي التعظيم إنما المقصود بها عبودية الرق فالأمة اشترى ويباع أي أنه عبد يشترى ويباع أو مسترق من المعارك فهذا إطلاق لفظ عبد عليه مفهوم المحذور بعيد جدا لكن الشرع نهى عن هذا الباب وإن كان بعيدا جدا من باب حفظ التوحيد نعم تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذوره ولو على وجه بعيد وليس حراما وإنما الأدب كما كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص خصوصا هذه الألفاظ التي هي أم هي أمس بهذا المقام نعم مسائل فيه مسائل الأولى النهي عن قول عدي وأمتي الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ لا. قال رحمه قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح <تصفيق> نعم هذا الحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني وغيره فيه جملة من الآداب ومن هذه الآداب ما بوّب عليه بقوله باب لا يرد من سأل بالله فهذا الباب جاء به لبيان تعظيم الله وإجلاله يعني تعظيم الله وإجلاله في عدم رد من سأل بالله في عدم رد من سأل بالله ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من سأل بالله فعطوه ومن استعاذ بالله فعيدوه الاستعاذة داخلة في السؤال فهي داخلة في معنى من سأل بالله لأن هذا سأل العوذ وإنما أفردها لكثرة من يستعيذ أو يطلب العوذ لكثرة مصائب الدنيا فالشاهد هنا أن من سأل بالله من باب إكرام الله عز وجل وأسمائه وصفاته أنك لا ترده وهنا نقول لا بد من معرفة أدبين في سؤال الله سؤال الناس بالله سبحانه وتعالى الأمر الأول متعلق بالسائل الأمر الأول متعلق بمن بالسائل نقول أولا ينبغي على السائل أن لا يسأل بالله ليس السؤال لا يسأل الله وإنما لا يسأل بالله لماذا لأنه أولا سؤال الناس أمر لا يلجأ إليه إلا للضرورة واضح أولا سؤال الناس على العبد أن لا يلجأ إليه إلا للضرورة إنما يسأل من أسأل الله سبحانه وتعالى على بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا. يقول الصحابة حتى كان إذا سقط صوت أحدنا وهو على الناقة ما يقول لصاحبه أعطني الصوت أو أعطني العصا هو راكب على الناقة وصاحبه في الأسفل يمشي قال نوقف ناقتنا ثم ننزل ونأخذ الصوت لأن بايعوا رسول الله أن لا يسأل الناس شيئا. وكم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأصل في سؤال الناس التحريم فلا يرجع إليه إلا للضرورة والحاجة الملحة هذا الوجه الأول أنك ما تسأل بالله لماذا؟ لأن الأصل أنك تبتعد عن سؤال الناس والوجه الثاني أن السؤال بالله فيه إحراج للمسؤول لا ينبغي أن تقوله وهذا مشاهد بعض الناس كثيرا يقول أسألك بالله أن تنشر هذا الشيء يرسل واتساب أسألك بالله أن تنشره أسألك بالله أن تعطيني كذا أسألك بالله أن تجيبني هذا في إيقاع الحرج على من على المسؤول فلا ينبغي الإكتار منه الأدب الثاني متعلق بمن بالمسؤول وهو أنه ينبغي له إجابة من سألك بالله وإعطاء من سألك بالله وإعاذة من أعاذك بالله لذلك عمره بنت الجون لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال لقد عذت بمعاذ أو قالت إني أعوذ أو بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك خلاص استعاذت بالله فحقق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذة لكن هنا ينبغي الانتباه أنه إذا استعاذك أو سألك بالله على أمر محرم أو أمر مكروه أو أمر فيه إسقاط حق كزكاة أو غيرها هنا لا تجيبه لا ينبغي لك أن تجيبه تكون إجابته بين المكروه والتحريم فإذا قال لك شخص مثلا أسألك بالله أن تشتري لي هذا الأمر المحرم هنا نقول من حقه الإجابة لماذا؟ لأنه محرم يأتي مثلا جبات الزكاة الذين يجمعون الزكاة فيقول هذا الرجل الذي يجب عليه الزكاة سألك بالله هذه السنة لا تأخذ مني الزكاة أسقط عني الزكاة يجوز طاعته وإجابته لا تجوز إذن السؤال بالله يجتمل على أدبين أحدهما متعلق بمن بالسائل وهذا يجتمل على أمرين وهما نعم السائل الذي يسأل بالله ماذا قلنا فيه ألا يكثر السؤال سؤال الناس وألا يكثر من بالله لأن فيها إقاع الحرج على المسؤول والأدب في سؤال الناس والأدب الثاني خطاب لمن للسائل والخطاب للسائل أنه ينبغي أن يطيع ويستجيب إلا إذا كان أمرا محرما أو غير ذلك قال بابو نعم لحظة ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه إجابة الدعوة المقصود بها في النصوص هي دعوة الوليمة دعوة الوليمة أي أنها دعوة وليمة العرس والزواج هذا قول جمهور العلماء أن دعوة الواجبة ليست كل دعوة وإنما دعوة الواجبة الجواب عليها هي الوليمة اختصة بوليمة العرس أما غيرها فيكون الإجابة على الاستحباب وهو أفضل لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله هذا في دعوة الوليمة من لم يجب فقد عصى الله ورسوله لكن الوجوب هنا له شروط الودوب إجابة دعوة الوليمة لها لها شروط ما هي هذه الشروط أولاً أن لا يكون هناك منكر منكرا في الوليمة إذا كان فيه منكر لا يجوز لك إجابة الدعوة إلا إذا تذهب وتنكر هذا المنكر فإن طاعوك بقيت وإن لم يطع أو لم تطع خرجت الثاني أن يكون هذا الداعي ممن يجب هجره أو يسن هجره مثل رجل من أهل الأهواء والبدع فمن هجر أهل الأهواء والبدع هجر دعواتهم أو مثلا يدعوك رافضي إلى دعوته فهذا لا تجيبه الثالث أن يكون الداعي مسلما فإذا كان كافرا لا يجب استجابة الدعوة لأن هذا من حقوق المسلمين فيما بينهم حق المسلم على المسلم الرابع أن يكون هناك ضرر على المجيب فيه ضرر إذا فوت هذا الوقت وهنا يجب أو لا يجب عليها الذهاب. الخامس أن تكون الدعوة مباشرة له أو باسمه كان يتصل عليك بنفسه ويدعوك أو يوجه إليك رسالة بخصوصك أما رسالة جماعية والدعوة عامة فهنا لا يتحقق الوجوب عليك ثم قال وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ فَإِلَّمْ تجدوا ما تكافئوه فَادْعُوا له حتى أَرْهَرَوْا أَنَّكُمْ قد كَافَأْتُمْ وهذا أيضا من الآداب الشرعية أن من صنع لك معروف أنك تكافئه وأعظم المكافأة هو الدعاء وجاء النبي سلم أن من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السناء والمكافأة لها فائدتان مكافأة على صنائع المعروف لها مكافأة لها فائدة الأولى التشجيع على المعروف تشجع الناس فيما بينهم على المعروف والثاني أن هذا أحسن إليك فأنت بمكافأته تكسر الذل الذي حصل لك من معروفه لذلك ينبغي على العبد أن لا يجعل لأحد عليه منه لذلك ورد عن السلف أنهم إذا قالوا لهم جزاك الله خيرا يقولون وإياكم يردون الدعاء وحتى من تتصدق عليه كما ورد عن عائشة أنك إذا تصدقت على شخص ثم دعا لك هذا الفقير لابد هنا أن ترد له الدعوة حتى يكون أنت لك الفضل لا تأخذ أجر صدقتك من دعائه فقط يكون هو دعا وأنت تصدقت لا اجعل المسألة أنت هو دعا وأنت دعوت وأنت أيضا تصدقت نعم نقرأ الشرح قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني الباب الآخر نعم الباب الأول خطاب للمسؤول وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم هذا على التفصيل الذي ذكرناه نعم والباب الثاني خطاب للسائل وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضى الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه فهذا المطلب الأسناء هو الذي يسأل بوجه الله وعما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسأل بوجهه نعم هذا في سؤال الله عز وجل أو السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى من باب إكرام الله عز وجل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهذا سيئة الكلام عنه في الباب اللاحق. فيه مسائل فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله الثانية إعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه الثالثة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه يعني يزيد في الدعاء ويدعو حتى يرى أنه قد كافأه يكثر من الدعاء له نعم باب قال رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود نعم هذا الباب فيه بيان أن الجنة أعلى المطالب ووجه الله عز وجل له شرف شرفه العظيم من الجنة أعلى المطالب ووجه الله له شرفه العظيم فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا تقول اللهم من يسألك بوجهك إلا أن تقول اللهم يسألك وجهك الجنة وهذا الحديث حديث ضعيف حديث ضعيف لا يصح وضعفه الشيخ الألباني لكن معناه يشهد بصحته يشهد بصحة معناه ما جاء عن بعض التابعين ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمور الدنيا أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمور الدنيا نعم فيه مسائل الأولى أنه عن أي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه. نعم إذن هذا الحديث أيضا بجانب أدلة كثيرة من القرآن والسنة فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل. هذا فيه رد على على متأخري الأشاعرة، على رد على متأخري الأشاعرة لأنهم ينكرون الصفات الخبرية. وقلنا متأخر الأشاعر لأن متقدم الأشاعر كانوا يثبتون الصفات الخبرية أما متأخريهم فينكرون حتى الصفات الخبرية لله عز وجل ومن أدلة القرآن على إثبات صفة الوجه ويبقى وجه ربك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللون وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال احرس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هنا بين رحمه الله تعالى أن من الألفاظ التي ينبغي استخدامها في, موضع في موضعها الصحيح كلمة لو فقال باب ما جاء في لو أي في حكمها هل هي جائزة أو ليست بجائزة وهنا معلوم من من تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب أن المسألة إذا كانت فيها تفصيل ولها نواح جائزة ولها نواح محرمة يقول لك باب ما جاء في اللو باب ما جاء في مثلا التمام باب ما جاء في كذا ما يقول لك باب حرمة كذا باب تحريم كذا لأن المسألة فيها فيها تفصيل، فاللو هنا فيه تفصيل، وهذا ما سيذكره السعدي رحمه الله تعالى في شرحه. ذكر على ذلك قول الله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا، الذين قالوا لإخوان مقاعد لو أطاعون ما قتلوا هؤلاء المنافقون استخدموا لو من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره. فكانت محرمه. وكذلك ما جاء في الحديث لا تقل لو أني فعلت كذا فكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قدر تقرؤ بقدر وقدر كلاهما صحيح. لكن الأظهر والأشهر هو قدر الله ما شاء فعل. الأشهر في الروايات والأظهر أن تضبط قدر الله وما شاء فعل والتفصيل في كلمة لو نقول إنها على قسمين لو استخدامها على قسمين مذموم ومحمود المذموم إذا استعملت في معارضة القضاء والقدر إذا استعملت في معارضة القضاء والقدر فهي محرمة كقول المنافقين هنا لو كان لنا من العمر شيء ما قتلناها هنا اعترضوا على قضاء الله وقدره لماذا محذورة نص السعدي قال لأنها تشتمل على أمرين محظورين. الأول الأول لأن فيها فتح باب الندم والسخط والنياحة والحزن وهذا من عدم الإيمان بالقضاء والقدر والثاني أن فيه سوء أدب مع الله لأن الاعتراض على قضاء الله وقدره سوء أدب مع قضاء الله وقدره مع الله سبحانه وتعالى وتقديره وأما المحمود فهو أن تكون في مجال تمني الخير لو يأتي بها من باب تمني الخير وعلى هذا يحمل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من عمري ما استدبرت لما سقط الهدي في بيان أن التمتع أفضل فأتا بها لبيان الأفضل وليس ل أتى بها لبيان الأفضل وليس في الاعتراض. وكما كما في قول الرجل الذي ليس عنده مال ويرى الغني يتصدق يقول لو أن عندي مثل هذا المال لتصدقت. ليس من باب الاعتراض وإنما من باب تمني الخير. أما إذا تمنى الشر فهو أيضا داخل في المذموم. داخل في المذموم. إذن خلاصة المسألة ما قاله السعدي رحمه الله ستأتي قراءته خلاصة المسألة أن لو تكون بحسب الحامل على قولها إن كانت تمنيا للشر أو كانت اعتراضا على القضاء والقدر فهي محرمة وإن كانت تمنيا للخير فاستخدامها ماذا جاز. نقرأ الشرح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين مذموم ومحمود أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا فهذا من عمل الشيطان لأن فيه محذورين أحده لأن فيه محذورين أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف, ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل مال فلان لا عملت فيه مثل عمل فلان ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما أي في قصتهما الخضر وكما أن لو إذ قالها متمنيا للخير فهو محمود فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين نعم مسائل قال فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قولي لو إذا أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان ومعنى يفتح عمل الشيطان أن يفتح وساوس الشيطان وتشكيك الشيطان هذا عمل الشيطان وسواس الخناس يفتح عمل الشيطان يفتح عليك الوساوس والتشكيك فينبغي المؤمن ألا يقع في حبائل الشيطان وهذا من حبائل الشيطان إن لو تفتح عليك مثل ما قال يفتح عليك باب الندم والوسواس ليالي تفعلت كذا لماذا ما حصل كذا لو أني ما خرجت ما حصل الحادث لو أني ما ذهبت ما حصل كذا هذا كلهم باب الاعتراض على القضاء والقدر ويفتح عليك باب الندم والوسواس والتشكيك هذا كله عمل الشيطان نعم الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي أن ضد ذلك وهو الأجز أقرأ. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تقرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحها الترمذي نعم هذا الباب باب النهي عن سب الريح داخل في باب مضى ذكرناه وهو باب النهي عن سب الدهر الريح من تصاريف أو داخل في الدهر وفي تقاليب الليل والنهر فكما أنه لا يجوز أن تسب الدهر لأن تصرفات الدهر تقلبات الدهر هي بيد الله سبحانه وتعالى فكذلك الريح لا يجوز سبها لأن المتصرفة في الريح هو الله عز وجل فإذا جاء بهذا الباب على وجه الخصوص لورود النهي الخاص عن سب الريح لورود النهي الخاص عن سب الريح فإذا هذا الباب فيه نقص في التوحيد سب الريح فيه نقص في التوحيد وقدح في التوحيد فالريح مدبرة مخلوقة فالريح مدبرة مخلوقة فسبها كما أشار في مماذا وعش سيأتي إشارة السعدي هنا فيه أمرين أولا فيه كونه فعل محرما لأن سب الريح يرجع إلى سب الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا لا يرد في قلب السب وفيه أيضا أن هذا الفعل من الحماقة هذا الفعل من الحماقة لماذا تسب الريح؟ ما دخل الريح؟ جاءت عاصفة وجاءت أنطار شديدة يأتي يسب هذه العاصفة لعن الله هذه الريح هذه الريح الخبيثة يسبها فهذا حمق لأن هذه الريح أصلا ليس لها تصرف وإنما تصرفها بيد الله سبحانه وتعالى لذلك قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون وهنا أشار إلى اللفظ الشرعي الجائز بدل أن تسب استخدم اللفظ الشرعي الذي لا يأتي لك إلا بخير فيصرف عنك شر هذه الريح ويأتيك بخيرها وهو أن تقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به إن هذه الريح أو الرياح تنقسم قسمين منها ما هو عذاب ومنها ما هو رحمة وأرسلنا الرياح لواقح الريح التي تأتي بالمطر بالخير وتنقل لواقح الأزهار والأشتار فهذه خير وأحيانا تكون الريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها كما في الريح التي على أهل الأحقاف وعلى قوم عاد وغيرهم نعم نقرأ الشرح قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح وهذا نظير ما سبق في سب الدهر إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح ومع تحريمه فإنه حمق وبعث في العقل والرأي فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره فسب لها يقع سبه على من صرفها ولولا أن المتكلم بسبب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفضع من ذلك ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم يعني أن العادة الذي يسبل الريح ما يقصد الله سبحانه لما تأتي وتقوله له أنت تقصد الله يقولت لا أنا ما أقصد الله لأنه لو قال أنا أقصد الله وقصد قلبه الله هذا كفر كن كفر أكبر مثل ما فصلنا في سب الدهر لكن في الغالب الذي يسب الريح والدهر والتصرفات الدهر لا يقصد الله عز وجل لذلك كان هذا الفعل محرم ليس كفرا من الشركة الأصغر مسائل فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة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 وقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى هنا هذا الباب جاء به رحمه الله تعالى لبيان أمر واجب من واجبات التوحيد وهو إحسان الظن بالله بأوامره فيرجو الله سبحانه وتعالى ولا يسيء الظن بالله فإساءة الظن الظن بالله من علامات أهل النفاق لذلك الله عز وجل وصف هؤلاء الذين كانوا في غزوة وحد بعدما حصل للمسلمين تلك الهزيمة فأساءوا الظن فقال الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهدية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله فظنهم هنا الظن السيء هو في ظنهم أن الله خلص سيهلك هذه العصابة من أهل الإيمان ويذهب أهل الإيمان ويضمحل أهل الإيمان وأن الله لا ينصرهم ولن ينصرهم هذا الظن الذي وقع في غزوة أحد هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى إذن ينبغي على العبد أن يكون قلبه محسن نظن بالله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وإحسان الظن يدخل فيه كثير من الأمور: إيمانك بالله وأسمائه وصفاته من إحسان الظن، إيمانك بأن العاقبة للمتقين والنصر لأهل التوحيد من إحسان الظن بالله، إيمانك بأن الله يستجيب دعاءك ويبعد عنك الشر. هذا من إحسان الظن بالله عز وجل عبادتك غير, غير الله إنكار الأسماء والصفات إنكار الربوية كلها من أساءة الظن بالله سبحانه وتعالى وهنا سيذكر لك جملة من أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى فيها بيان جملة من أنواع إساءة الظن الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله الظنين بالله ظن السوء ما هو ظن السوء؟ بينا جملة من هذا الظن ظن السوء. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. سيضمحل أي سيذهب وينتهي ويزول. وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم. أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته إذن نفي الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى من سوء الظن بالله ومن ينكر القدر أو ينكر الحكمة ينكر القدر كالمعتزله أو ينكر حكمة الله والعله في أفعاله كالأشاعرة هذا كله من باب إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى نعم وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء وهذا هو ظن الزو الذي ظنه المنافقون والمشركون في صورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه إذن هذه القاعدة كل ظن لا يليق به سبحانه فهو ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة إدالة أو يديل معناها الغلبة فمن ظن أن أنه يغلب الباطل على الحق غلبة مستقرة حين أن الباطل هو دائم المنتصر واستمرار الانتصار للباطل وأن أهل الإيمان سيذهب هذا من سوء الظن بالله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا لا تزال فمن ظن مثلا بأن أهل السنة سيذهبون وأن أهل البدع هم الغالبون أبدا فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فمن آه. ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد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 وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكبر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن, فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا يعني على العبد أن يحاسب نفسه في باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى فكثير من الأمور يفعلها العبد وهي في الحقيقة من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فين بغي أن نفتش فيترض على قضاء الله وقدره إنسان ينظر إلى ما فيه من النقص والفقر ويرى أنه مستحق للغنى ويعترض على, على المصائب والبلايا التي تصيبه كل هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى نعم الشرح قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد في جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله ونفخ لكماله وتذيب لخبره وشك في وعده والله أعلم. نعم. مسائل. ولا رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم إذن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى يعارض كمال الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فالذي يؤمن بأسماء الله وصفاته ويعرف الله حق المعرفة لا تجد عنده إساءة ظن بالله عز وجل نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد إن شاء الله نختم الكتاب غدا بحول الله وقوته يقول السائل ما مقدار رفع الصوت رفع الصوت بالذكر وهل رفع صوته بصوت مرتفع حتى يؤذي من جانبه طبعا الصوت المرتفع قليلا ليس هناك تقدير معين وإنما يسمع الذي بجانبه أما قضية أنه يؤذي من بجانبه لا نقول ما يؤذي لماذا؟ لأن أصلا الذي بجانبه يرفع يرفع صوته فإذا الجميع رفع صوته لن يحصل هناك أذى إلا إذا كان هناك مسبوقين وأنت قريب من المسبوقين فهنا لا ترفع صوتك بحيث تؤذي المسبوقين الشاهد أنك ترفعه رفعا متوسطا حتى تطبق السنة ما حكم تسمية الولد بأسماء الملائكة؟ هذه هي خلاف بينها العلم بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالنهي والأولى عدم التسمية بأسمائهم يقول هل يجوز للمرأة أن تجعل عمها أو أخوها وليا في النكاح إذا كان أبوها قد مات ولكن أمها لا ترضى لها أن تتزوج من الأخ المستقيم تتزوج من العوام الشاهد في حكم الولاية المسألة ليست مسألة الاختيار الأم لا علاقة لها بولاية النكاح الولي في النكاح لا بد أن يكون ماذا رجلا وترتيب الولايح اختلف فيها أهل العلم أول الأولياء هو الأب واختلفوا فيما بعد طبعا الخلاف وقع في أول الأولياء هل هو الأب أم الإبن وإذا كانت المرأة لها إبن فالابن مقدم على الأب على قول فاول الأولياء الأب ويليه الابن ويليه بعد ذلك الأخ إن لم يوجد الأخ فالعم فالولي هؤلاء الأولياء الذين هم عصبه في الميراث هؤلاء هم الأولياء فإذا مات الأب وعندها أخوها أو عمها فيكون وليها من أخوها لا يجوز أن يزوجها عمها إنما يزوجها من أخوها لأنه أقرب في العصبة أقرب العصبات أما أمها فلا علاقة لها في الولاية نعم إنما ترضى يعني تسترضى أمها رضاء وتكسب برها وتحاول إقناعها بهذا الزوج الصالح إن جاءها زوج لا يصلح وزوج فاسق ف لا يجوز لها أن تسمع وتطيع لأمها، وإنما تستعين بالله وتبذل الأسباب التي يكون فيها الزواج من الأخ المستقيم. وجدت في الطريق لقطة يسيرة وجدت قلم أو نقود مبلغها قليل هل يجوز أن أستخدمها أو أن بها لا جيبها لي أنا أعطي اللقطة إذا كانت محتقرة لا قيمة لها يجوز أخذها لا بأس أما إذا كان لها قيمة فهي تعرف لا بد من تعريفها سنة في المبلغ القليل أو قلم ليس بقلم ذا قيمة بعض الأقلام لها قيمة كبيرة فهنا لا يحتاج إلى التعريف لكن امشي ورأسك فوق لا تمشي رأسك تحت تجمع جوق شنو جوق ما له جوق جوق يقول ما رايكم بعض طلاب العلم إذا حملوا الكتاب وهو ركب الجواله وضعوا الكتاب المكان الخاص بالجواله المعروف بالجوق شنو ها كيف يا ماما موقع حق الجوال جوال الجوال ايش الجوال لا لا جوال جوال دو... سيفه العا تحته هو، لا, لا، كتب كتب العلم ترفع، يحاول بطريقة يعني يرفعها اكرامها، الكتب لا توضع على تحت تحت الكراسي، نعم؟ يعني صندوق هذا، صندوق أين يكون تحته؟ ما في مكان آخر؟ في مكان آخر ولا؟ لا إن كان يستطيع وضعها في مكان آخر فأفضل حتى لا توضع تحته ولو كانت في صندوق أما إذا ما وجد غير هذا المكان يمكن ضيق هذا ما في مكان فلا حرج في ذلك مثل هو الذي يجلس على الكرسي بعض الناس يجلس على الكرسي ويضع الكتب تحته لا الكتب ينبغي أن تحترم كتب العلم لا توضع عند الأرجل يرفعها ويحترمها هل عبادة الحج تعتبر عبادة منفصلة؟ الحج عبادات مجتمعة فيما بينها، فكل عبادة لها حكم خاص. هذا على سؤال في الرياض. يكون الله علم العبادة الحج مشتمل على منفصل ومتصل. فالطواف كله متصل، أما الطواف مع الرمي فهذه منفصلة. فاجتهد الله عز وجل بالإخلاص والبعد عن الرياء في جميع العبادات أتسأل هذا متصل ومفصل أتسأل عن الإخلاص واجتهد في الإخلاص سواء متصل أو منفصل أكتفي بهذا القدر إزاكم الله خير